الجهر وما يخفى ونؤسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الاشن الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا